بل كان يخيرهم بينه وبين غيره وكان يعدهم به الجنة التي أمر الله تعالى عباده بالعمل لها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهواقف في الطريق يوما قال لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة قال بلى فإذا امرأة أمة سوداء تمر بهم فقال له عطاء ما خبر هذه المرأة فقال ابن عباس كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت إليه هذه المرأة قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى أن يشفيني فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالها ثم وازن ما بين صبرها على البناء وما بين شفائها منه فعلم أن صبرها عليه أعظم أجرا فقال لها عليه الصلاة والسلام إن شئتي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 قال إِنْ شئتِ نَهُّهُ الْوَرْغِي لَكِي 걸로 أخذَّا ما اضمن الله بل أصبر أصبر أصبر يا رسول الله فادع الله لي ألا أتكشف أنا سأسبر على البناء رجاءً أن يؤتيني الله لله تعالى الأجر العظيم لكني لا أريد أن أكشف عورتي عند الناس يا رسول الله فادع الله لي ألا أتكشف فدعَ الله تعالى لها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 فلما ولد له الغلام وامتلأ قلبه بحبه وصارت نفسه متعلقة بهذا الغلام أمره الله تعالى بذبحه فقال الله جل وعلا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أنا سأصبر على البلاء يا أبتي لأني تربية أنبياء أنا أصبر على الشدة يا أبتي لأنني تربية نبي أنا سأصبر على تنفيذ أمر الله في لأني أعلم أن أعلم أني بالصبر أنال المرتبة العليا قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين ونأديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.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 يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد. ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن نوع من العذاب بشع جدا ومع ذلك يصبر يا ليتهم كانوا يقتلونه قتلا كلا وإنما يعذبونه حتى يذوق أنواعا من الموت والذبح متتابعة قال يمشط بأمشاط الحديث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 موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده فيجزع من يجزع من قومه ولو نظروا في الغيب لعلموا أنهم سيورثون هذه الأرض ويورثون ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون من موانع وجود الصبر شدة الغضب فيرى الإنسان أخطاء من زوجته او أخطاء من بعض ولده أو أخطاء في عمله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 وربك يخلق ما يشاء ويختار قدر أن يموت فلان قدر أن يولد لفلان قدر أن يصاب فلان بحادث قدر أن يسرق مال فلان اعلم أن هذا قضاء وقدر وأن صبرك عليه يعظم الله تعالى به الأجر لك هذا مما يعين الإنسان على أن يصبر ومما يعينه أن يصبر أن يتلمح حلاوة الأجر يقول شريح رحمه الله تعالى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 يقول شريح هنا أني أحمد الله عندما تنزل المصيبة أنها لم تكن أعظم من ذلك صار لك حادث بالسيارة وتعطلت سيارتك تماماً ولا يمكن استعمالها احمد الله أن السيارة هي التي تعطلت تماماً وأنك لم تصب بأذى وإن مات أحد أولادك معك في حادث فأحمد الله أنك لم تكن ميتاً معه ولم يمت بقية الأسرة احمد الله أن المصيبة لم تكن أعظم لو أقبل رجل وأصابك بأي مصاب من سرقة وغيرها فاحمد الله أن المصيبة لم تكن أعظم يقول شريح أنا إذا نزلت بي مصيبة لأصبر أتذكر أمورا أولا أحمد الله أنها لم تكن أعظم مما وقع عليك الأمر الثاني أتذكر الأجر المترتب عليها يقول نبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قُرِّضَت بالمقاريط في الدنيا يود الإنسان الذي لم يصب بلاء في الدنيا يتمنى يقول يا ربي يا ليت أنك أصبتني بأنواع البلاء لتُعظم أجر ما عظمت أجر هؤلاء يتلمس الأجر المترتب عليها إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يتذكر الأجر المترتب عليها الثالث يعلم أن المصيبة لا تدوم أكثر المصائب التي تنزل بنا لا تدوم إنسان مصيب بفقر في الغالب أنه يبقى فقيرا إلى أن يموت بل يتقلب ما بين فقر وسعه إنسان مات أحد أولاده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 وأن يرزقنا الله تعالى أخلاق أنبيائه ورسله للاقتداء بهم قولوا ما تسمعون وأستغفروا الله الجي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه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 وهذا تحدثنا عنه في الخطبة الأولى أن يصبر على البناء والمصيبة وأن يقول الحمد لله على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها هذا النوع الأول من الصبر ونوع آخر من الصبر الصبر على طاعة الله أن يأمرك الله تعالى بقطع نومك في ظلمة الليل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 تعظيما لربنا جل وعلا وابتغاء للأجر منه النوع الثالث الصبر عن المعصية أن يكون المرء ربما جالسا على شبكة الإنترنت فتعرض له بعض المعاصي لينظر إليها أو يستمع إليها فيصبر عن المعصية ولا يقع فيها ونفسه ربما تدعوه إلى الوقوع فيها فيصبر على مخالفتها والشيطان وسوس له أن ينظر أو يسمع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 كما فعل يوسف عليه السلام لما دعتهم رأة العزيز فصبر عن المعصية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ثم يهدد بالسجن فيقول ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إلي أنا أصبر على السجن وعلى هذا البلاء لكني لا أريد أن أقع في تلك المعصية حتى رفع الله تعالى قدره بعد ذلك وجعله عزيزا في مصر صبر الإنسان أيها الإخوة الكرام عن المعاصي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 واجعل الدائرة لهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم نسألك أن تجمع شمل وكلمة أهلنا في مصر اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا حيا حي قيوم يا رب العالمين اللهم واجمع كلمة أهلنا وإخواننا في ليبيا